جهلنا فقال فاتقوا الله ما استطعت على قد ما تأثر تكوى كما قال ابن مسعود رضي الله عنهما أن يطاع فلا يعطى وأن يذكر فلا ينتى وأن يشكر فلا يكفر هذه هي رقيقتها هكذا الرعاية لحقوق الله اذا حرمت ايها الاخ الكريم ان الله معك يسمحك ويراك التقوى اللا تنشغل بغيره الرعاية لحقوق الله ثم ساترك الثالثة له. لتبحث عنها بنفسك لكي تبلغ المتقين أريد إخوتي وأنا أحبكم في الله أن أحيي على عمل العمل الذي أريد أن أوصيك به منذ اليوم بعد صلاة الجمعة حين تصل إلى بيتك افتح المصحف واشتركوا الراسة وألم جداد ثم ابحث عن كل آية في القرآن فيها كلمة التقوى امشي وحدة وحدة كده من أول المصحف أين آيات التقوى واكتب وعرف منها صفات المتقين ونفذ إن هذا القرآن أنزله الله ليعمل به كان صفة الصحابة إذا نزلت الآية يتعلمون الخمس آيات لا يتداوزونها حتى يتعلموها ويعملوا بها إخوتي نريد العمل أختار آية لكي لا أطيل آية واحدة قال الله يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم الله العظيم انت عارف ربنا؟ يقول ان زلزلة الساعة شيء فلما العظيم يقول على شيء انه عظيم تبقى ايه طيب هل شغلتك يوما زلزلة الساعة زلزلة الساعة شغلتك يوم من الأيام لما أراد الحجاج أن يفتن سعيد بن جبير أدخل عليه الصفراء والبيضاء الزهب والفضة ملا مجلس أدد عشر مرات ملا ذهب وفضة ودخل سعيد بن جبير فبكى قال ما يبكيك هذه الصفراء والبيضاء فقال نفخة في الصور تذهب كل ما ترى شفت التقوى شفت التقوى شفت المتقين لما يشوف عربية حلوة يقول زلزلة الساعة هتولع العربية دي لما يشوف عمارة طويلة يقول إذا زلزلة الساعة كل ده هيتهد إذا لو شاب بحر يؤوي إذا زلزلت الساعة سيغور هذا البحر إذا زلزلت الساعة ستطمس الشمس والقمر هو ده التقي لما يبقى تقي تعينه تتزبط ودنه تتزبط والسانه يتزبط وقلبه ينضبط وعقل ينضبط يفهم الدنيا صح تلك آية من ثلاثمائة وستون آية تتحدث عن التقوى في كتاب الله راجعوها وقرؤوها وحركوا بها قلوبكم فهذه محركات القلوب أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم وشر من لي رب كل خالق كل سجيب الله كل خالق كلها فبو والقري إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستهديه أؤمن به وأتوكل عليه أثني عليه الخير كله أشكره ولا أكفره وأخلع وأعادي من يفجره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد النبي وازواجه امهات المؤمنين وزريته وآل بيته. كما صليت على آل ابراهيم انك حميد مجيد اخوتي في الله والله انا احبكم في الله واسأل الله جل جلاله ان يرزقني وياكم الاخلاص في القول والعمل وان ينجينا من الفتن ما ظهر منها وما بطن اذا ذكرنا ايها الاخوة ان سمة الحلاقة لا تنسى أن سمة العلاقة بين الحب وبين ربه اسمها التقوى وأن السبيل إلى ذلك أن تحسى أنك تحت الله كل طرفة عين يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور رعاية لحقوق الله ان تراعي حقه في كل وقت ما حق الله عليك الان ان تقترب وتنصت حق الله سمع وانصت ولم يلغو حق الله اذا خرجت من هنا فما حق الله فاذا قضيت الصلاة فانتشروا في الارض وابتموا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تبلحون وهكذا المراعاة لحقوق الله وثالثة ان تعمل على كل آية ذكرة المتقين فتتصف بأوصافهم ثم اختم هذه الخطبة بثلاث علامات للمتقين لتنظر كل فترة هل أنت منهم هل وصلت لدرجة من درجاتهم العلامة الأولى